واير الموضوع عليه ولله النين امين بسم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 جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعاب أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصّاهنوح والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَدَعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ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 حجتهم داهزة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعن الساعة قريب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 وهو على جمرهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويحور عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من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 والذين يجتربون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شرا بينهم ومن ما رزقناهم ومن ما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 بَلَغَ مِنَ الْجِنِّ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّلَّقُور